الحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهذاه إلى يوم الدين أما بعد فهذا هو الدرس الثامن من سلسلة دروس شرح متن المقدمة العشمعوية في فقه أهل المدينة النبوية واليوم هو اليوم السادس والعشرون من شهر رجب الفرد الحرام ليلة السابع والعشرين من هذا الشهر الكريم سنة أربع وثلاثين وأربعمائة وألف من هجرة الحموصطة صلى الله عليه وآله وسلم وهذه الليلة هي الليلة التي اشتهرت عند الناس بأنها ليلة الإسرائي والمعراج اشتهر عند كثير من المتأخرين ورجح ذلك الحافظ على اللغان المقدسي رحمه الله تبارك وتعالى في سيرته رأى أن ليلة السابع هي ليلة الإسرائيل والمعرج لكن لم يثبت في ذلك شيء بإسناد صحيح أو متفق عليه لمعنى أن كون السادس ليلة السابع وعشرين من رجب هي ليلة الإسراء والمعراج أمر لم يثبت لأنه لم ينبني عليه عمل فلذلك يعني لم يحوظ الناس هذا التاريخ ولم يضبطوه على أي حال أنا ذكرتها من باب الشيء والشيء يذكر ولكن حديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون عن فرائض الصلاة وإن تسع الوقت نتطرق إلى سنة للصلاة المؤكدة وذلك بعد أن تحدثنا عن شروط الصلاة في الدرس الماضي الدرس الماضي تحدثنا فيه عن شروط الصلاة شروط الصحة وشروط الوجوب وذكرنا ما يرد على كلامه وقال في رحمه الله تبارك وتعالى وتوسعنا شيئا ما في أمور يحتاجها الطالب واليوم ان شاء الله تبارك وتعالى سيكون حديثنا عن فرائض الصلاه وفرائض الصلاه هي التي يسميها بعض الفقهاء باركان الصلاه والركن هو الذي لا يكون الشيء الا بوجوده فلا وهو داخل الماهيه اذا لا يتصور الشيء إلا بوجود أركانه والفرق بين الركن والشرط كما ذكرنا هو ان الشرط يقع خارج الماهية والركن يقع داخل الماهية فلنقرأ كلام المصنف رحمه الله تبارك وتعالى ثم نشرع في شرحه بحول الله يقول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى الشيخ عبد الباري العشماوي باب فرائض الصلاة وسننها وفضائلها ومكروهاتها فأما فرائض الصلاة فثلاثة عشر النية وتكبيرة الإحراب والقيام لها وقراءة الفاتحة والقيام لها والركوع والرفع منه والسجود والرفع منه والجلوس من الجلسة الأخيرة بقدر السلام والسلام المعرف بالالف واللام والطمأنينة والاعتدال هذا هو أو هذه هي أركان الصلاة وواجباتها وعندما نتحدث عن أركان الصلاة وواجباتها فالمقصود بذلك ما لا يجبر بسجود السهوى إذا نسيه الإنسان ما إذا تعمد تركه فصلاته باطلة ولا حظ له فيها وعليه أن يعيده إذن الركن أو الواجب أو الفريضة من فرائض الصلاة هو ما لا يجبر سجود السهو بل على المصلي الذي نسي هذا الركن أن يعيده يرجع إليه ويعيده وتفصيل ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى في مسائل سجود السهم وهنا يقول المصنف فأما فرائض الصلاة فثلاثة عشر وفي نسخ أخرى يقول خمسة عشر وفي نسخ أخرى ستة عشر وإذا جئنا لنرى كم عد من هذه السنة الفرائض يا رب، فإنه قد عد ستة عشر، عد ستة عشر تفريضة، فنية وتكبير الاحرام والقيام لها قراءة الفاتحة، قيام لها والركوع والرفع منه والسجود والرفع منه والجلوس من الجلسة الأخيرة بقده السلام والسلام المعرف بالألف واللام والطمأنينة والاعتدال حقيقة أنه ذكر ثلاثة عشر. وغيره ذكره 16 والشرح الآخر حقيقة شرح شيخنا عبد العزيز بن الصديق رحمه الله أبي اليسر ذكر في المتد 16 وكذلك شرح الشيخ البغة ذكره 16 هناك اختلاف بين أهل العلم في عداد الأركان في تعداد الأركان هناك اختلاف بين أهل العلم في ذلك. ولتعلم بارك الله فيكم أن جميع أفعال الصلاة جميع الأفعال الحركات فرائض إلا رفع اليدين عند تكبير الأحمر وتحريك الرأس بالسلام تحريك بالسلام وتحريك الأصبع في التحيه هذه أفعال ولكنها ليست بفرائض وجميع أذكار الصلاة سنن إلا تكبير الإحرام وقراءة الفاتحة والسلام لفظ السلام فهذه أفعال وقول وأذكار ولكنها فرائد هذه قاعدة يعني ذوها واستفيد منها ثم بعد ذلك هناك سنن مؤكدة وسنن غير مؤكدة ومندوبات ومستحبات يذكرها العلماء رحمه الله تبارك وتعالى ومن أعظم ما يجعل الناس يتنازعون فيما بينهم التخليط في هذه الأمور فالعامة مثلا يجعلون بعض النواء المستحبات والمندوبات أعظم من الفرائض وقد يقيمون عليها القيامة ويتنازعون المنازعات العظيمة وحاصل الأمر أنها مندوبات ليست بفرائض ولا سنن مؤكدة ولا حتى من السنن المطلوبة الـ الـ التي جاءت حديثة تطلبها بقول وهذه حال عقول العامة العامة يضخمون الصغير ويصغرون الضخم تجد الرجل لا يبالي كيف خرجت بناته من البيت وتجده مفرطا في كثير من الفرائض بل والأمور العظيمة في دينه فإذا جاء لهذه الأمور المستحبة كتحريك الأصبع في الصلاة أو وضع اليد أو القبض أو ما إلى ذلك أقام عليها الدنيا ولم يقعدها والسبب في هذا هو التقليد التقليد الأعمى على مذهب إن وجد آباءنا على أمة وإن على أثارهم مقتلون فحال كثير من الناس أنه هكذا وجد الأمور فينبغي أن تبقى هكذا ولكن العالم وطالب العلم يفرق فيعلم مراتب الأمور فالأمر إذا كان واجباً وفريضة، فعليه يشدد على الناس فيه، وما إذا كان من المستحبات والمندوبات، فليس له أن يثرب على الناس ويغلظ عليهم في أمر أمر واسع. فإذا نشرح إن شاء الله تبارك وتعالى هذه الفرائض، فأولها النية، والنية معنى أن تفعل الصلاة بنية صادقة لله سبحانه وتعالى هذا الطرف منها والطرف الآخر أن تحدد هذه الصلاة ما هي ما هي هذه الصلاة التي ستصليها هل هي فريضة أم من السنن أم أنها من النوافل المطلقة فإن من صلى ركعتين ثم تذكر أنه لم يصل للصبح فقلب النيه ونوى أنها هي الصبح فصلاته باطلة ومن قام يصلي ثم تذكر أنه يجب عليه يصلي الظهر مثلا فقلب ركعته كلها قلب ركعته كلها ونوى أنها هي الظهر فصلاته باطلة لا يمكنه أن يقلب النية نية داخل الصلاة ولذلك يجب على الإنسان أن يستحضر النية وهو داخل إلى الصلاة والله عز وجل يقول فعبد الله مخلصين له الدين والحديث الشهير الذي ذكرناه مرارا وتكرارا عن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه إن من بالنيات النيات وإنها لكل مريء منا والحديث معروف مشهور وفي الصحيحين وليس له أن ينطق بهذه النية يعني لا يستحب له أن ينطق بها ولو نطق وأخطأ وفي ص... في قلبه الصواب فالعمدة على ما في قلبه لا على ما نطق به فظهر بهذا أن النطق لا معنى له أصلا فما يفعله بعض العامة من الوقوف وقولهم نويت أن أصلي صلاة الظهر أربع ركعات لله عز وجل وما إلى ذلك هذا من الغلو في الدين وهو من البدع التي لم يفعلها السلف رحمه الله ورضي عنه. راضي؟ هذه حال النية والفرضة الثانية تكبيره الاحرام وتكبيره الاحرام هي أن يقول الله أكبر عند افتتاح الصلاة وهذه الكلمة هي الفيصل بين ما قبل الصلاة وما بعد الصلاة. فدخول هذه الكلمة بمجرد أن يقول القائل ما أنه دخل في حال الصلاة فيحرم عليه كل ما كان جائزا له قبل أن يدخل الصلاة ويجب عليه الأمور التي سنذكرها داخل الصلاة واضح يا أخوة؟ إذن الله صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد تكبيرة الإحرام هذه لا يبزئ فيها أن يقول الله العظيم أو الله الأكبر أو الكبير الله أو ما إلى ذلك بل لا يجزئه إلا أن يقول الله أكبر باللفظ العربي الفصيح هكذا، وذلك لحديث علي بن أبي طالب كرم الله وجهه حيث يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور مفتاح الصلاة الطهور أو الطهور يعني التطهور يعني مفتاح الصلاة الطهور وتحريم التكبير وتحليلها التسليم تحريمها وذلك صمة كبيرة الإحرام أنك تحرم وفتدخل في الصلاة فتصبح في حالة إحرام تحرم عليك أمور وتجب عليك أمور أخرى الحديث هو أبو داود أبو نماج وهو حديث صحيح وحديث رفاعة بن رافع رضي الله تبارك وتعالى عنه الشهير في المسيء صلاته حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتم صلاة لاحد من الناس حتى يتوضأ حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يقول الله أكبر هذا لفظ هذا الحديث ورواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح وروى أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل قبلة فكبر والحديث رواه أصحاب الكتب الستة والإمام أحمد إذا هذه الحديث كلها تدل على أن التكبيرة التي يدخل بها الإنسان الصلاة لا تجوز إلا بلغض الله أكبر خلافا لمن جوزها بغير هذا اللفظ وأن هذه التكبيرة هي الفيصل ما قبل الصلاة وما بعد الصلاة وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بها للمسيء صلاته يدل على أنها من أركان الصلاة وفرائض يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يفعل كيت وكيت واضح يا إخوة اذا هذا الأمر واضح الحمد لله تبارك وتعالى الفريضة الثالثة القيام يعني أن يقوم أن يكبر من قيام ولذلك تأمل بارك الله فيكم إذا دخل المرء إلى الصلاة متأخرا فعليه أن يكبر من قيام ثم يكبر تكبيرة أخرى إذا وجد الإمام راكعا أو ساجدا أو جالسا فلا يجزئ أن يكبر وهو منحن هاون إلى الأرض بل يجب أن يكبر قائما ثم يهوي ثم بعد ذلك يكبر كبر تكبيرة واحدة وإن يكبر التكبيرة الثانية فينصرف القول إلى تكبيرة الإحرام والتكبيرة الثانية الأمر فيها خفيف لأن لأن تكبيرات النقل من السنة المؤكدة وكل واحدة سنة خفيفة واضح؟ إذن على المرء إن دخل والإمام على المسبوق إن دخل والإمام قد افتتح الصلاة وسبقه فوجده راكعا أو ساجدا على الماموم أن يكبر قائما ثم يكبر تكبيرا أخرى ليهوي إلى السجود أو إلى الركوع، والأصل في هذا القيام حديث عمران بن الحسين رضي الله تبارك وتعالى عنه حيث يقول حيث يقول له النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال والحديث حقيقة حديث في عدة روايات وحاصلها أن عمر بن حسين كان مريضا بالبواسير فكان يصعب عليه القيام لأن البواسير تؤذيه والباسور معروف مرض يكون في دمر الإنسان فيعيقه عن كثير من الأمور لأنه عبارة عن عروق منتفخة وادي العروق منتفخه قد تنتفخ انتفاخا شديدا فتؤذي الإنسان وتمنعه من كثير من الأمور قد تمنعه حتى من الجلوس فاستاذن يعني استاذن عمر بن حسين النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جم والحديث رواه البخاري فإن لم تستطعه فهل جنب والحديث رواه البخاري فإن دل هذا الحديث على أن الإنسان إذا جاء يصلي فعليه أن يقوم قل الله عز وجل وقوموا لله قانتين فهذا دليل على أن القيام هو الأصل وعلى أن المرأة لا يترك هذا الأصل إلا لعذر وقد ثبت العذر للمرضى كما أن هذه، هذا الحديث يتحدث عن الصلوات المفروضة وأما النوافل والسنن فيجوز للإنسان أن يصليها جالساً يجوز أن يفتتحها جالساً ثم يقوم إذا وجد في نفسه نشاطاً ويفتتح قائما ثم يجلس إذا وجد تعبا الأمر واسع في النوافل والسنن وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لما أسن صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي في آخر حياته يقوم الليل فيقرأ ما شاء الله أن يقرأ ثم إذا بقي من قراءة ستون آية تقريبا أو خمسون آية قام فأكملها قائما ثم أكمل صلاته صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن هذا القيام خاص بالفرائض بل قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم فدل ذلك على أن صلاة القائم هي الأفضل حتى في النافلة لكن إذا لم يبدأ صلاته أو لم يصل قائما لتعب أو كسل أو ما إلى ذلك وصلاة صحيحة وهذا فرق من الفروق التي يذكرها أهل العلم بين الصلوات المفروضة والصلوات النوافل واضح يا أخو؟ طيب والفريضة الرابعة وهي قراءة الفاتحة وعندما نتحدث عن قراءة الفاتحة فنعني بذلك أن يقرأها كاملاً وقراءة الفاتحة واجبة على الامام وعلى المنفرد أما الماموم فيستحب له على المذهب أن يقرأ الفاتحة خلف الإمام إذا لم يكن في الجهرية إذا كان في السرية فعنده يستحب له أن يقرأ حتى لا يذهب خياله إلى أمر من الأمور ويبقى في صلاته لكن قال القاضي أبو بكر من عربي رحمه الله الإشبيري في كتابه أبو بكر المعافر الإشبيري في كتابه إحكام القرآن إن القراءة قراءة الفاتحة قبل وراء الإمام في الصلوات السرية واجب وليس بمستحب فقط قال لأن الاحاديث كلها تدل على فرضية قراءة الفاتح وإنما عذر الماموم لأن إمامه يقرأ وهو مأمور بأن ينصت لذا أقول القرآن استمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون فإذا القارئ مامور بان ينصت إلى إمامه لا يقرأ خلفه هكذا قال أصحابنا رحمه الله تبارك وتعالى واصحاب الإمام أحمد بن حنبل بل وأصحاب أبي حنيفة أيضا وباله حتى انه لم يروا القراءة للمأموم في شيء من الصلاوات لا جهريه ولا سريه هل تسمعوا؟ أنتم معي؟ هل تسمعون؟ نعم من دخل علي شيء في الخط. نعم. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. نعم. وأما أصحاب الإمام الشافعي رحمه الله، فذهبوا إلى وجوب قراءة الفاتحة مطلقا للإمام والماموم واحتجوا بجميع بجميع احتج به أصحابنا وأصحاب الإمام أحمد، فمن ذلك. حديث عبادة بن الصامت رضي الله وتبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب والحديث في الصحيحين وفي رواية لابن حبان والدار قطني لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهذه فهذه الرواية والحديث الذي قبلها وحديث كثيرة أخرى جمعها الإمام دار قطني عفوا الإمام بيهقي رحمه الله في جزء سمعه جزء القراءة خلف الإمام وقبله الإمام البخاري رحمه الله صنف جزءا في قراءة خلف الإمام ذهب فيها هؤلاء إلى وجوب القراءة خلف الإمام مطلقا وهذه حجة أبي بكر العربي في السرية قال لأنه لا يسمع الإمام إذن وجب عليه أن يقرأ الفاتح وأضعف الأقوال في المسألة هو قول أهل كوفة الذين لم يروا قراءة خلف لم يروا القراءة خلف الإمام مطلقاً بل ولم يروا وجوباً قراءة الفاتحة للمصل لم يروا أنها ركن تبطل الصلاة بتركه وأصحابنا ذهبوا إلى أن الإمام إذا قرأ وجب على المؤمن أن ينصت وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واحتجوا برواية بحديث من كان لو إمام فقراءه الإمام له قراء وهذا حديث هو طرق كثيرة ولذلك حسنه بعض العلماء وإن, كان وإن كانت وكانت وهو يعني لين او ضعيفه واحتج أصحابه الشافعي بزياده في الحديث الشهير الذي احتج به اصحاب الرؤه في موطئ مالك حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فقرأ خلفه بعض فقرأ خلفه بعض ال... بعض الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ان خلفه نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ان خلفه وفي بعض الروايات فلا تفعلوا كأنكم تقرؤون خلفي قالوا نعم يا رسول الله قال فلا تفعلوا ففي رواية الموطأ زيادة ذكرها الزهري رحمه الله من كلامه قال فانتهى الناس عن قراءة خلف الإمام وهذه الرواية أيضا في الصحيحين وأما الزيادة أظنها في مصند إمام أحمد فهي فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فهذه الزيادة والحديث صححه جماعة من العلماء مما يدل على أن المأمومة أيضا عليه أن يقرأ بفاتحة الكتاب طيب إذن حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الموتى وهو أيضا في صحيح مسلم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة أم القرآن فهي خداج هي خداج هي خداج غير تمام قال فقلت يا أبي هريرة والقائل هو إشام أبو السائب مولى إشام بن زهره إني أحيانا أكون وراء الإمام فغمز في ذراعي ثم قال اقرأ بها في نفسك يا فارسي اقرأ بها في نفسك يا فارسي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا يقول عبد الحمد لله رب العالمين يقول الله تبارك وتعالى حمدني عبدي ويقول العبد الرحمن الرحيم يقول الله أثناء علي عبدي ويقول العبد ملك يوم الدين يقول الله مجدني عبدي يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين فهذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وللظالين فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل فهذا النص هذا الحديث وهو في من المطأ ولكن رواه أيضا مسلم في صحيحه هذا الحديث دل على أن القارئ إذا كان إمامه لا يجهر بالفاتحة فليقرأ فليقرأ الفاتح قال اقرأ بها في نفسك يا فارس وروى الإمام مالك رحمه الله عنه شاء من عن نبيه أنه كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام وبالقراءة يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام وبالقراءة وهناك آثار أيضا في الباب أما أما الحديث الذي ذكرته لكم عن عن الزهري رحمه الله قد رواه الإمام مالك رحمه الله في موطئه ورواه عنه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن شهاب عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي أحدكم معي هل قرأ معي منكم أحد فقال رجل نعم انا يا رسول الله قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اقول ما لي انازع القران اني اقول ما لي القران فانتهى الناس عن القراءه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم القران حين سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه الزياده هذه الزياده التي ذكرت لكم الان هي التي احتج بها الإمام مالك ومن قال بقوله في ترك القراءة خلف الإمام إذا قرأ الإمام قالوا ويكفي فإن قيل قالوا فإن قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فيقال إن من قرأ قال آمين فقد قرأ إن إن إذا دعا إنسان فأمن ورأاه أحد فكأنه دعا معه فقال التأمين يغني عن ذلك فقد قال الله تبارك وتعالى لما دعا موسى عليه السلام وكان هارون عليه السلام أيضا يؤمن فقال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما مع أن دائما موسى وهارون كان يؤمن فقط فجعل الدعاء لهما فهذه حجة أصحابنا وأصحابي الإمام أحمد في ترك القراءة خلف الإمام والأحوط بعد هذا كله يا إخوة الأحوط بعد هذا كله أن يقرأ الإنسان خلف الإمام حتى يخرج من خلاف العلماء لأن الشافعي عنده أن من لم يقرأ خلف الإمام فصوته باطلة والجمهور عندهم أن من ترك أنه يعني يذم من قرأ خلف الإمام عندهم من قرأ خلف الإمام فقد أخطأ والاحتياط أن يقرأ الإنسان حتى يخرج من هذا الخلاف في نعم في الجهرية نعم أما السرية فالحقيقة قول أبي بكر بن عربي رحمه الله قول قوي لأن هذا كله لأنه, يقرأ لأنه يسمع قراءة الإمام أما السرية فأنت لا تسمع قراءة الإمام ولن تعرف متى أمن أو لم يؤمن فإذن هذا الكلام كله لا ينصرف إلا للصلاة الجهرية واضح يا أخوة؟ إذن واضح بحمد الله تبارك وتعالى طيب الركن الخامس القيام لها القيام لها يعني القيام أنت تقرأ الفاتحة وحديث عمران الحصير رضي الله تبارك وتعالى عنه يدل على ذلك فإنه عام في القراءة كلها وليس في فقط في القيام للتكبيرة الأحرام وأيضا فقد روى الشيخان وغيرهما من أصحاب كتب السنة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ فكبر ثم قرأ فإذا ن هذا كله قوله إذا قمت إلى الصلاة فيدل على أن الإنسان يقوم في الصلاة وإن كان هذا يعني هذا الاستدلال ليس استدلالا واضحا لكن الحجة هنا في حديث عمران بن الحصين رضي الله تعالى عنه في الفريضة السادسة وهي الركوع الركوع لأن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وفعلوا الخير إركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وفعلوا الخير وأبو هريرة رضي الله عنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثم مركع حتى تطمئن راكع ثم مركع حتى تطمئن راكع في حديث المسيء صلاته وحديث المسيء صلاته هو أساس هو الأساس الذي نستخرج منه أركار الصلاة والسبب في هذا كله أن هذا الرجل جاء للمسجد فصلى أكثر من مرة وفي كل ذلك يعده النبي صلى الله عليه وسلم يقول له صلي فإنك لم تصلي فقال الله رسول والله ما حسنه إلا هذا فعلمني قال علماء وتأخير البيان عند وقت الحاجة لا يجوز فكل ما علمه, للنبي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته فهو من فرائض الصلاة لأنه علمه أمرا لا تجزي الصلاة إلا به وإن كان هذا القول إذا جمعنا جميع روايات المسيء صلاته قد يشكل لأن في هذا الحديث أمورا يعدها بعض العلماء سنة على أي حال، هذا هو هذه حجة العلماء في هذا الأمر ولكل مقام مقال إن شاء الله تبارك وتعالى طيب، الفريضة السابعة وهي الرفع منه، يعني الرفع من الركوع وهو الرفع الذي يسمى ايضا الاعتدال من الركوع وفي الصلاة اعتدالان اعتداله من الركوع واعتدال من السجود وكلاهما واجب كلاهما واجب والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم سي صلاته أيضا ثم ارفع حتى تطمئن رافعا والحديث في الصحيحين أيضا ثم ارفع حتى تطمئن رافعا والفريضة الثامنة السجود وفي الصلاة سجدتان فإذا كل سجدة كل سجدة فريضة من الفرائض كل سجدة فريضة من الفرائض وذلك للآية يا أيها الذين عمروا كعوا واسجدوا ولحديث المسيء صلاته أيضا وحديث المسيء صلاته ثم عن أبي رعيس رضي الله عنه ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا في الصحيحين وغيره وغيره من كتب السنة وغيره ما من كتب السنة والفرض التاسع الرفع من السجود وهو الاعتدال الثاني وهو الاعتدال الثاني وهو من الواجبات أيضا لأنه لا يتصور لا تتصور سجد ثانية إلا بالرفع من السجود وذلك الحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي مر آنفا وهو قوله ثم رفع حتى تطمئن جالسا مرفع حتى تطمئن جالسا ولعيمائنا رحمه الله تفاصيل في كيفية الركوع وأقصى ما يسمى الركوع وأقصى ما يسمى السجود فأقصى ما يسمى الركوع أن تنحني حتى توازي يداك ركبتيك، وأما القبض على ركبتيك فليس بواجب والسجود فرضه الذي لا يتم إلا به هو أن تضع الجبهة على الأرض فوضع وضعت الأنف وحده لم يجزئ وكماله هو أن تضع الأطراف السبعة كلها اليدين الركبتين والقدمين والجبهة مع الانف هذا كماله واضح يا رسايت تفصيل إن شاء الله في مسائل أخرى أنا لم أريد أن أخلط بين الفرائض والسنن والمستحبات وإن كان الفقهاء قد يذكرون كل كل ركن من الأركان وما معه من الفرائض والسنن والمستحبات ويفعل ذلك غالبا الإمام ابن أبي زيد رحمه الله في رسالته فيعطيك ص صورة واضحة للعبادة كلها. الفريضة العاشرة وهي الجلوس بقدر السلام إذا عندما ذكر السجود فهما سجلتان وعندما ذكر الركوع فهو ركوع واحد في كل ركعة إذا سجلتان وركوع واحد في كل ركعة والجلوس بقدر السلام بمعنى أنه لا يسلم وهو قائم أو مستلقن بل يسلم وهو جالس وذلك للإجماع إجماع العلماء كما ذكر ذلك أبو الوليد ابن رشد القرطبي رحمه الله في كتاب المقدمات الممهدات ولحديث عبد الله بن عمرو رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا قعد الإمام في آخر صلاته ثم أحدث قبل أن يتشهد فقد تمت صلاته فقال قعد وهذا حديث رواه داوود الترمذي وفيه ضعف وفيه ضعف وبعضهم يجعله من الحديث يعني ليس مرفوع بل هو موقوف على على عبد الله بن عمرو بعضهم يجعله موقوفا الفريضة الحادي عشرة السلام المعرف بالالف واللام يعني أن يقول السلام عليكم والفريضة هي التسليمة الأولى وأما التسليمة الثانية فمشهور المذهب أن الإمام يسلم تسليمة واحدة يتيامن بها قليلا وهذا مستحب ليس ليس من الواجبات ولا من السنن المؤكده يسلم تسليمه واحده على يمينه يتيامن بها قليلا والماموم يسلم ثلاثه تسليمات يرد على تسليمه الامام وعلى تسليمه من يمينه ومن يساره هذا مشهور المذهب وهو مروي عن عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمر كما في الموطأ و لا إن شاء الله في موضعين سأتيكم بالنص من الموطأ فليس هو من البداء أو من ما اخترعه بعض الفقهاء بل هو مروي في الموطأ إذن الإمام يسلم تسليمة واحدة والفذ يسلم تسليمة واحدة والمأموم يسلم ثلاثة تسليمات إذا كان عن يمينه ويساره أحد فإن لم يكن عن يمينه أو عن يساره أحد اكتفى بتسليمتين فقط ولكن الأولى هي الفريضة عند الجميع الأولى، التسليمة الأولى هي الفريضة عند الجميع واضح يا أخوة؟ والأصل في هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور كما ذكرت لكم وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم يعني تحليلها فتتحلل من صلاتك وتخرج منها وتصبح الأمور التي كانت محرمة عليك محللة بعد ذلك وقد تقدم هذا الحديث وبينا وكما ذكرنا في التكبير من أنه لا يجزئ إلا بلفظ الله وكما كذلك التسليم لا يجزئ إلا بلفظ السلام عليكم ولا يجزئ أن تقول سلام عليكم أو سلام الله عليكم أو, السلام أو عليكم سلام الله أو ما ذلك من الفاض التي قد يجيزها بعض الفقهاء وأصحابنا لا يجيزونها والحق معهم لأن النصوص التي لا نعلم غيرها لم يكن فيها إلا هذا اللفظ والنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح يقول لمالك بن الحويرث صلوا كما رأيتموني أصلي يقول مالك وأصحابه صلوا كما رايتموني اصلي فهذا دليل على ان الفاظ النبي صلى الله عليه وسلم توقيفيه في الصلاه فيجب علينا ان نقف معها ولا نزيد عليها الا ما دل الدليل على انه ليس بتوقيفي وليس بفرض من الفرائض والله يحفظ وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم على يمينه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته رواه أبو داود بإسناد صحيح ورد عن نحو 15 صحابي مثل هذا وكان في حديث وائل بن حجر تدل على الدوام تدل على الدوام وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم سلام. لماذا لكم الحوائلين صلوا كما رأيتم أن يصلي فإن قيل فإن قيل طيب هذا الحديث يقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وليس فيه السلام عليكم كما يقول أصحابكم فالجواب أن الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى احتج بفعل وعمل أهل المدينة قال وهو عمل متوارث أشبه المتواتر فإنه عمل جماعة عن جماعة عن جماعة كما قال ذلك شيخه ربيعة من أبي عبد الرحمن ربيعة الرأي فإنه قال عشر عن عشر عن عشر خير لي من واحد عن واحد فاحتج بهذا وهناك أحاديث كثيرة أسانيدها لينة وضعيفة فيها التسليمة الواحدة وهناك حديث صحيح في صحيح من حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة واحدة تيامن بها قليلا رواته أمون عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قيام الليل فهذا كله مع فعل جماعة من الصحابة يدل على أن التسليمة الواحدة سنة أيضا ولها أصل سنة واحدة ولها أصل حتى لا يظن النظان أن هذه فقط من العادات والتقاليد أو ما إلى ذلك حتى يفرق الإنسان هناك مسائل هي من السنن والناس قد يظنون أنها من البدع وهناك مسائل من السنن ويظن الناس أنها من العادات والتقاليد وهذا خطأ لا شك فيه نعم هناك صياغ عديدة للتسليم وردت بأسانيد صحيحة ولا شك أن التسليمتين أن الأحاديث الوالدة في التسليم الثاني أصح وأشهر وأخذ بها جماهير علماء الإسلام وهي مروية أيضا عن إمام مالك رحمه الله فلذلك الأخذ بها أحب إلى النفوس وأتبع لسنة الحبوة صلى الله عليه وسلم طيب الثاني عشر وين طمأنينة والطمأنينة معناها أن يرجع كل عظم إلى مكانه ويرتاح المرء عند انتقاله من قيام إلى سجود إلى اعتدال يرتاح شيئا ما ويرجع كل فقار إلى موضعه كما ثبت في الصحيح وأبو هريرة رضي الله عنه يقول في حديث المسيء صلاته يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم مرك حتى تطمئن راكعا ثم فعل ذلك في صلاتك كلها والثالث عشر الاعتدال وقد يخلط المرء بين الاعتدال والطمأنينة فالاعتدال هو رجوع كل فقار إلى موضعه والطمأنينة أن يجلس برهة من الزمان يرتاح فيها الجسد ثم ينتقل إلى الفعل الآخر إذا هناك تداخل بين الاعتدال وبين الطمأنية فقد يطمأن الإنسان وهو غير معتدل وقد يعتدل وهو غير مطمئن وص و وص والفرض ان يطمئن ويعتدل وهما فرضان ودليل الاعتدال حديث أميرالة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيح صلى الله عليه مرفع حتى تعتدل قائمة وفي حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم فأقم صلبك حتى ترجع العظام فأقم صلبك حتى ترجع العظام ورواه الإمام أحمد والسنة أو الفريضة الرابع عشر وهذه لم يذكرها المؤلف ولكن ذكرها بعض نية الصلاة المعينة نية الصلاة المعينة أنك تنوي ان هذه صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء وحقيقه في عد هذه فريضة خاصة نظر لأن النية من أصلها كلها هي تحديد الصلاة المعينة وتحديد ماذا تصلي كم ركعة أو ما الأمور حقيقة فعد هذه يعني يعني فريضه لوحدها في نظر الحمد لله عفوا جزاكم الله خيرا اه الفريضه الخامسه عشره هي نيه الاقتداء يعني نيه الاقتداء ولكن ليست مطلقه نيه الاقتداء بمعنى انك تنوي أنك إمام في جمعه لأنه لا يتصور جمعة من غير إمام وفي صلاه الجمع بين الظهرين أو العشاءين في ليلة المطر مالك ليس لديهم جمع بين الظهرين في المطر لكن عندهم جمع بين العشاءين فهذه يجب على الإمام أن ينوي أنه إمام حتى يجمع بينهما على المذهب و الجمعين والجماعة المستخلف المستخلف الذي يستخلفه الإمام يجلبه ليصلي بالناس عليه أن ينوي أنه إمام في هذه الحالة هناك صورة أخرى وهي يصلي إنسان مأمور خلف الإمام مع أنه صلى ثم بقي عليه شيء يعني جاء مسموقة فهل يجوز للمرأة يأتي خلفه ويأتم به أيضا هنا الجمهور يقول لا يجوز لا يجوز ذلك وهو مشهور مذهب أيضاً لا يجوز أن يصبح إماماً بعد أن كان مأموما ولكن الصواب أنه يجوز له ذلك نص على هذا شيخ إسلام تيمي رحمه الله تبارك وتعالى في فتاوى فإنه نص على أن هذا الأمر لا دليل على أنه لا يجوز لا دليل على أنه لا يجوز ويعني احتج به من لم يجوز ذلك قولوا أن المرء ليس للمرء إلا ما نوى وأنه مأموم فكيف يصبح إماماً؟ ويقال لهم المستخلف أيضاً أنه مأموث مصار أصبح إماماً وأنتم تجوزون ذلك وأيضاً قالوا لأن نية الاقتداء لأن المرأة بنية الاقتداء يصح الربط بصراة الإمام لكن الحقيقة كل هذا يعني مجرد هاراء وليس عليها دليل صريح صحيح وأما الفرض السادس عشرة وهي ترتيب الأداء وهذا صواب أن تصلي الصلاة مرتبة على الطريقة التي نعلمها من النبي صلى الله عليه وسلم لأن لم نعهد صلى الله عليه وسلم صلى عليه وسلم إلا بتلك الطريقة فإذا قلب الإنسان الصلاة فإنه يصبح عابثا وليس مصليا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتم أنه صلي. إذن هذا كله دليل على أن المرء عليه أن يصلي بالترتيب الذي ذكره ورد عن عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلواته كلها ولعلنا أكتفي بهذا إن شاء الله تبارك وتعالى الحمد لله وصلى الله عليه وسلّم إذا كان هناك أي سؤال أو سفساء تفضل وبارك الله فيكم. في هل في من الفرائض كنت من الفرائض كنت نعم هل بسمله اخونا يسال بارك الله فيه هل البسمله من الفرائض ام لا اما على مذهب اهل المدينه فالبسمله عندهم لا تقرا اصلا البسمة لا تقرأ ولذلك من مالك عنده يقول الله أكبر الحمد لله رب العالمين حتى دعاء الاستفتاح لا يقرؤه والإمام الشافعي يرى ان البسمله ايه من الفاتحه فلو تركها انسان بطلت صلاته وتوسط الامام احمد رحمه الله فقال نقرا البسمله في السر ونجهر بعد ذلك بالحمد لله نقول الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين فيقرأها في السرء وهذا أحوط ولذلك اختاره جماعة من المحققين من أهل العلم من أصحابنا رحمه الله قالوا يعني هو توسط بين هذه الأقوال وهو الاحتياط وهو الذي تدل عليه النصوص هو الذي تدل عليه النصوص فإن في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أنا سمعت يقول صليت خلف أبي بكر خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين وفي رواية عند ابن حبال فكانوا لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم وهذا صريح في أنهم يعني كانوا لا يجرون فيها مفهوم خلافة أنهم يسرون بها الله أعلم أخونا نعمان يقول مرة معنا أن التسليم ركن من أركان الصلاة وأن أئمة المذهب يشترطون فيه أن يكون معرفا بأل فهل من قال سلام عليكم جهلا أو نسيانا يلزم أن يأتي بركعة أخرى بناء على أن التسليم ركن وركم لا يجبر سجود السهو نعم نعم على على على قواعد المذهب نعم إذا قال ذلك جهلا أو نسيانا وإن كان أصحابنا يجعلون الجاهل كالعامد ولا يجعلونه كالناس أصحابنا لا يعذرون الجاهل يقوله هو في دار إسلام وعليه أن يتعلم صلاته وعباداته فهو غير معذور لهم تشدد في مسألة العذر بالجاهل نعم طيب أخونا أبو هاجر بارك الله فيه يقول إذا تردد المصلي أثناء صلاته في النية هل يقطع صلاته أم يكملها؟ كأن ينادي عليه أحد والديه كأن ينادي عليه أحد والديه أو خشي من مكروه يصيبه أو يصيبه غيره فتردد بين القطع والإكمال فما حكم صلاته صلاته صحيحة هذا مدام لم يقرر فصلاةه صحيحة وتردده هذا لم يقطع فيه بشيء، فصلاةه صحيحة يقول آه آه ما حكم من شك في أنه قد قال تكبيرة الإحرام من شك في أنه قد قالت كبيرة الأحراط، فعليه أن يعيد الصلاة، لأن هذا شاك في دخوله للصلاة، فعليه أن يعيد صلاة صلاته باطلاً. لكن إذا كان موسوساً مريضا فهذا حقيقة ينبغي أن يلهو عن ذلك. وروى أبو الفرج الجوزي ذكر قصة في تلبية إبليس أن رجلاً جاء إلى أبي الوفاء بن عقيل الحنبني. فقال له يا شيخ إني اتوضا ثم اعيد الوضوء ثم أعيد الوضوء وأشك أنني قد توضأت فقال له أنت يعني ليس عليك لا وضوء ولا صلاة قال كيف؟ لماذا؟ قال لأنك مجنون والمجنون مرفوع عن القلم كيف ستتوضأ ثم تتوضأ ثم تشك ايضا لذلك يعني هو خذوا يعني من باب التهكم هذه الوسوسة،, هذه الوسوسة يعني ده مرض خطير وكذلك بعض الناس يتوسوس في التكبير يقول الله كبرت لم أكبر هل لفظت باللفظ ذلك على من يعني يعني لا يغلو حتى يصاب بال بال, بال يعني بالوسوسة. مسؤول الفتح بقرءة المأمون. الصلاه المأموم. الماموم لا يقرأ الفاتحه خلف الامام في الجهريه ويستحب له أن يقرأها في السري هذا مشهور بدل هل يجزئ يقول ما حكم من شك في ايات هل يجزئ في تكبيره الاحرام غير لفظ الله اكبر لا لا يجزئ على المذهب وما حكم الصلاه إن ابدل المرء ألف أكبر واو هذا جائز نص عليه الفقهاء قالوا قال الله أكبر لأن هذا من باب الإبدال ألف واو وهذا يعني معروف في لغة العرب يعني موجود يعني هو مثل النقل إذا لا حرج فيه أو مد ألف لفظ الجلال الله أكبر هذا قالوا صلواته باطلة مع أن الناس يفعلون هذا يعني في مساجدنا العام ما يفعلون هذا ينبغي يعلموا قال يشترط في النية تأيين الصلاة، سواء كانت فريضة أو نافلة مقيدة. ولو دخل رجل المسجد في رمضان لأداء صلاة العشاء، ولم يدري هل الإمام صلى الفرض أو صلاة التراويه، فعقد النية على أداء الفرض، ثم بعد ذلك تبين له أن الإمام صلى التراويه، فهل يلزم الإعادة في الصورة أو لا شيء عليه؟ طيب يا نعمان، هل تريد الحكم مع ظروف تخفيف؟ أم تريد الحكم يعني بشدته؟ أما على مشهور المذهب فصلاته باطلة لأنه دخل في الصلاة لا يدري هل هل إمامه يصلي فريضة أم نافلة؟ هذا واحد وأما على الراجح من أقوال العلم فصلاته صحيحة ولا شيء فيها وهذا مذهب الإمام الشافعي وغيره من المحققين قال لأن نية الإمام ليست مرتبطة من نية المأموم وحديث أبي ذا آه آه آه اسمه معاد بن جبر رضي الله تبارك وتعالى عنه يدل على هذا فإنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه الصلاة والإشاء ثم يذهب إلى قبيلته فيصلي بهم فصلاته الثانية نافلة وصلاته فريضة هذا صريح وأيضا حديث عمر بن سلمة الطفل الذي كان يصلي بهم صلاته نافلة وصلاتهم فريضة هذا يعني كله وحديث من يتصدق على أخي ثم أكثر من ذلك قد يقال من يتصدق على أخي متلفخ فمفترض فلا يدخل في هذا الأمر وفوق هذا بعض الفقهاء وهو الإمام أبو إسحاق إبراهيم الحرب رحمه الله يقول حديث معاذ أعجز الأولين والآخرين لأنه صريح في الباب وهو ينقض عليهم كثير من القواعد فلذلك يعني أحرجوا بهذا بهذا النص والله تبارك وتعالى ولذلك أنا بعد بحث طويل في المسألة يعني خرجت بنتيجة أن مذهب الإمام الشافعي هذه المسألة أقوى من مذهب أصحابنا والإمام الشافي من تلاميذ أصحابنا فنحن على مذهبه في هذا الباب طيب يقول يقول هنا خرج المرء المسجد في وقت صلاة المغرب فقاصدا صلاة العشاء لظنه ناسيا ان الوقت هو وقت صلاة العشاء وأن صلاة المغرب قد مرت وصلاها فنواها وعقدها عشاء أو خرج الظهر قاصدا عصر نسيانا وقصدا عصرا فتذكر أثناء الصلاة أو تذكر بعد انقضاء الصلاة فما حكم صلاته في الحالين إن تذكر وهو داخل الصلاة يقطع ويصلي مع الإمام الصلاة المفروضة ويعني يوافق الإمام في نيته على المذهب وإن تذكرها بعد قضاء الصلاة فإن كان الصلاة الأولى يعني المغرب لم يصليها بعد فعليه يصليها ثم يصلي العشاء ثانيا يعيدها هذا الذي عليه وكذلك قال في الظهر والعصر والله أعلم نعم خرج المرء لصلاة المغرب في وقت الجمع ووجد الإمام في الصلاة فلم يدري هل الإمام في صلاة المغرب أو في صلاة العشاء وهذا يحدث حقيقة أو ذهب العشاء في رمضان فلم يدري هذه نفس الصور نفس الصورة التي ذكرها أخونا النعمان بارك الله فيه قد تقدمت الإجابة عن ذلك طيب جيد هو نفس نعم. السؤال نعم شنو قطع قال فإن قطع لا يبني على مفاتهه من ركعات ولا يحسبها لا طبعا إذا قطع لا يبني عليها نعم. إن شاء في المسجد الكراسي عند وهو لا يقدر مثلا معداء السجود نعم ولكن يقدر على القيل صحيح هذا سؤال مهم الآن وهذه قضية حقيقة وجدتها في مصر تدخل المسجد فتجد صفا كله كراسي سبحان الله أصبحنا في كنيسة ما هذا؟ وهل جميع الذين يدخلون المسجد ما شاء الله لا يستطيعون ان يقوموا يعني فلذلك يا اخوه هذه مساله مهمه الذي يستطيع ان يقوم فلا يجوز له ان يصلي جالسا لا يجوز بحال من الاحوال وقد رتب علماؤنا رحمه الله تبارك وتعالى احوال الصلاه على مراتب فقال يصلي قائما ولا يجوز له ان يستند الا اذا لم يستطع فإذا لم يستطع فيصلي مستردا الى حائط او الى عصا أو ما الى ذلك فان لم يستطع صلى جالسا متربعا غير مستند فان لم يستطع استند إلى شيء فان لم يستطع استلقى ويصلي على جنبه الايمن فإن لم يستطع على جنبه الايسر متجها الى القبلة فان لم يستطع استلقى على ظهره ورجلاه وجهه الى القبله هذه هي احوال الصلاه التي ذكرها علماؤنا رحمه الله تبارك وتعالى، وفي الانتقال من حال إلى حال تفصيل، لكن الانتقال من القيام إلى القعود لا يجوز إلا مع عدم القدرة، والانتقال من القعود أو الجلوس إلى الاستلقاء لا يجوز إلا مع عدم القدرة. أما يدنا عزة المسلمين به قد قهرنا عنيدا ظلوم فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء اللحوم.